بعد نشوء النظام الكنسي المسيحي وما تبعه من توزيع للسلطات الكنسيه التي استعاروا فيها نمط التوزيع الاداري والسياسي للسلطات في الدوله الرومانيه كذلك نجد أن الكنيسة نهلت بشكل كبير من الثقافة الرومانية في طراز الكنائس وفي تزيينها وزخرفتها وفي الثقافات الأخرى طراز الثقافي الكبير الذي كان عند الرومان والذي تأثرت به الكنيسة المسيحية إلى حد كبير وكيف أنها تطورت إلى ما يشبه الدولة ثم إلى دولة كاملة قبضت على السلطتين السياسية والروحية وبذلك خالفت نصا مهما من نصوص المسيح وهو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 ويقول عنه ويلز إن كثيرا من الثقات العصريين يعدونه المؤسس الحقيقي للمسيحية يعني ليس المؤسس الحقيقي هو المسيح عليه السلام وإنما المسيحية بعد المسيح اتخذت لونا آخر واتجاها آخر يختلف إلى حد كبير يكاد يكون اختلاف. جوهري وكل مع عقيدة السيد النصيحة التي نادى بها على سنة الرسل من قبله ليلة التوحيد، فلذلك هنالك تطوير، هنالك تحوير قام به كما يرى الثقات يقول.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 فاذا والفريسيون كما تعلمون كانوا من اشد خصوم المسيح واكثرهم قسوه عليه وهم الذين شاغبوا وحرضوا على قتله وقد رايتم واستمعتم الى النصوص التي ذكرناها والتي يخص فيها الفريسيين والكتبه بالذكر المسيح عليه السلام يخصهم بنقده وهجومه القاسي ايضا هو اذا ينتمي الى طائفة الفريسيين المتعصبين للديانة اليهودية اتباع التلمود وما ادراك ما اتباع التلمود يقول أيضا سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت اضطهد كنيسة الله بافراط وأتلفها وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من اترابي من جنسي على أي حال كنت أوفر غيرة في تقاليد آبائي كان يعني مضطهدا شديدا للمسيحيين وكان متقدما في الديانة اليهودية يقول عنه لوقا لوقا في له لو كتاب باسم اعمال الرسل يقول كان شاول راضيا بقتل المسيحيين وكان يسطو على الكنيسة ويدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم الى السجن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 مهمته وظيفته ان يجلب ويضطهد اتباع المسيح عليه السلام هذا الرجل فجاه, فجأة تحول الى مسيحي ايضا متطرف كيف حدث ذلك ينقل عنه لوقا في اعمال الرسل يقول عندما كان بولس قريبا من دمشق فبغتة فجأة أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له شئ شئ لماذا تضطهدون فسأل سأله من أنت يا سيد فقال له أنا يسوع الذي تضطهده فقام وهو مرتعد ومتحير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 عن ساحه الرحمه ويعتبره معارضا للمسيح ف يختم لوقا هذه القصه بجمله وقال انها غيرت وجه التاريخ يقول وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله أول مرة ترد كلمة ابن الله على يد على لسان بولس فيما نقل عنه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 فإذا لم تكن بنوة المسيح معروفة حتى جاء بولس فاخترعها اختراعا وبدأ التحبيرون أن هذا كان في سنة 38 ميلادية وال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 لأني لم اقبله من عند إنسان ولا علمته ولا من إنسان بل بإعلان يسوع المسيح هذه رسالته إلى أهل في العاطية كان هو يرسل رسائل هذه كان لها ناحية مهمة فيما يسمى بعالمية المسيحية جدا جدا هامة رسائله كان يرسل إلى أهل كورنثا في اليونان إلى أهل أثينا إلى روما وتقرأ ويبدأ يكون له أتباع في كل مكان. فإذاً ال يعني الإنجيل أو الإنجيل اللي يبشر به ما تعلمه من إنسان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 أدخلت في المسيحية أدخلته في المسيحية وسكبت في نفسه التعاليم الجديدة ما هي هذه الصلة ما طبيعتها لا تسال عن ذلك فإذا هو لم يتعلم من إنسان بل من المسيح والثقات يؤكدون أنه لم يسمع من المسيح شيء ولم ولم يرى <تصفيق>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 يروح ينتقل الى الجانب الثاني ويلتحق بالمسلمين طبعا المسلمون فرحوا لان جبارا عنيدا مثل دخل الاسلام صار بدل ان يكون من خصومهم صار من أتباعهم هكذا استخف الامر والنشوه بالمسيحيين حينما دخل بولس كان صوتا يعذبهم ويلاحقهم في كل مكان واذا به يدخل الى المسيحيه فدبت نشوه لكن المسيحيين الثقات المخلصين وبعض اتباع المسيح من الحواريين تشككوا وارتابوا في امر هذا الرجل ودخوله الى المسيحيه فبدأوا يحذرون منه لكن هنالك شخصان دفعا هو برنابا الذي ينسب له الانجيل المشهور قدمه الى اصدقاء المسيح الى اتباعه ولوقا كان مخلصا ووفيا له وكان يدد الشكوك التي تسار حوله لذلك عبر عنه بالطبيب الحبيب يسمي لوقا لا أي حال فلوقا كتب رساله اسمها أعمال الرسل ولم تكن هي حقيقه عن أعمال الرسل انما كانت عن مآثر بولس او معجزاته وكراماته وانجيل لوقا هو افكار بولس افرغ فيها بالتلميذ في كل ما عنده افكار بولس هو بالحقيقه ف بدا يعني يوجه هذا النقد لانه يقول كلام باطل دنس مخالف للعلم كاذب كذا هذه كلها هذا الكلام الشتائم التي يوجهها إلى الى اتباع المسيح والى الحواريين الذين كانوا مع المسيح ولا ندري كيف يصف معلم ديني او رسول زملائه بهذه الاوصار المهم ان هنالك كان من يتشكك به وفعلا هنالك راي على ان بولس هو دخل المسيحيه لكي يضربها من الداخل ويفسرها ويفتت النقاء الذي كانت عليه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 في الترويج لتطوره أجل للمسيحة المسيحية أولا أهم هذه المبادئ التي عليها <تصفيق> <تصفيق> هذه ناحية مهمة جدا نقل المسيحية نقلة واسعة من كونها ديانة خاصة لبني إسرائيل وديانة محدودة صارت كأنها دين عالمي هذا التحول أكثر يعني أنا من أكثر المصدر حتى من مصادر مسيحية المنصفة التي تعترف بهذا بما فعله ومحوره بولس تقول فعلا هذا التحول جاء على بولس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 ظهر ما يسمى بالتبشير الذي درجت عليه الكنيسة حتى يومنا هذا عدهم وظائف لا تكلوا ولا تم... ولا تم... لا يكلون ولا يملون منها ولا يهدأوا في كل وقت في كل حين حتى في أيام الحروب تجدهم ينشرون قساوستهم في العالم لنشر وللدعوة للمسيحية وفي كل مكان يخطر بالك في الأدغال في المجاهل في الغابات في القبائل البدائية وإلا دولة جنوب السودان كيف تحول قسم كبير منهم إلى المسيحية كانوا يعيشون في الأدغال قبائل البدائية جدا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 وبالتالي مقابل هذا الفصل تعاونت هي والكنيسة المسيحية خاصة الكنيسة الأنجلكانية هذه وربما كنائس أخرى أعطتهم الحرية في أن يفعلوا ما يشاءون فقاموا بأفعال عجيبة فينقل هؤلاء يأتونهم في الغابات البداية ويعطوهم الملابس يسترونهم ناه شبه عورات يعني ناه كانوا في يعني شون أعيشة بدائية تماما ويعلمونهم الانجيو من الصفر ومن تحت الصفر حتى يبدأوا معهم إلى أن ظهر ما يعني كونوا جيبا المهم حينما الآن تسمع بالأخبار الجنوب المسيحي والشمال المسلم تخطيط شيطاني إبليس عجيب. تتعاون فيه الكنيسة مع مع الشيطان. مع من تستطيع؟ ودائما كانت هي مع المحتل. الطلاع الأولى هي بالقصص. فإذن التفشير هو هو صورة واستمرار.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 يعني نحن في في ال القرآن الكريم هنالك كثير من الآيات الكريمة أن القرآن جاء إلى الناس كافة وجاء الرسول بشيرا إلى العالم إلى الناس لكن لا تجد في حتى ال الأعمال بولس ورس ورسائله كلمة واحده تثبت ان المسيح كان يدعو الى عالميه المسيح بالعكس النصوص الموجوده هي تثبت انه هو جئت للانقراف الضاله من بني اسرائيل وغير ذلك من القصص التي يرونها مثل قصة قصته حينما كان سائرا في فلسطين او شئ منها ونادته امراه ان يشفي أن يشفي بنتها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 بنات افكار بولس فيما يذكر المؤرخون الثقات من المسيحين بس المسيحيين المحايدين يقولون مثلا من يقرا رسائله يجد فكره الشخص الضحيه الذي يقدم قربانا لله كفاره عن الخطيئة فما بشر به عيسى كان ميلادا جديدا للروح الانسانيه اما ما بشر به بولس فكانت ديانه القديمه ديانه الكاهن والمذبح وسفك الدماء طلبا لاسترضاء الالهه دائما كانت تقدم القرابين الى الالهه فكان القربان هنا بدل كانت تقدم في المذبح صار هو المسيح هو القربان لله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 يعني هذا الامر بحاجه الى ايضا ان نطل عليه لانه من العوامل التي ادخلت او ساعدت على انتشار المسيحيه في الدوله الرومانيه فعند الرومان فهو جعل الطاعة الطبقه الحاكمه من طاعه المسيح يعني اذا اردتم ان تطيعوا المسيح فعلا فيجب ان تطيعوا الحكام وهذا امر جدها يسلط الضوء على دعم الطبقه الحاكمه فيما بعد لافكار بولس وتفضيلها عما سواه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 ويجب ان تكون هذه الطاعه من قلوبكم بنيه لا من خوف ولا من رعب يعني شغله يريد ان ينزل بها الى الاعماق يقول في رساله اخرى جميع الذين هم عبيد تحت نير فليحسبوا سادتهم مستحقين كل اكرام لئلا يفترى على اسم الله وتعليمه يذكر الى احد تلامذته ذكرهم ان يخضعوا للريالات والسلاطين ويطيعوا بعد كل ذلك نستغرب اذا دعمت دعم الملوك والسلاطين وال والأباطرة دعموا موقف بونص وساعدوه على نشر افكاره هذا يجعلها يجعلها كانها دين طاعة الملوك والعبيد أن يطيعوا السادة وإلى اخره طبقيه طب ما وظائف المسيحيين هو يريد أن فقط ينشر ما في مثل إذا لم تكن وقف ضد العالم إذا حاكم ظالم أو إذا سيد ظالم يضطهد عبده هو يعلم ما كان عليه وضع العبيد في الدولة الرومانية ربما الحيوانات كانت تعامل معاملة أفضل كانوا يتسلون بب بأن يصارع الأسود يأتون بالعبيد ليصارع الأسود في, المعا... في المح... الملاعب الأولمبية ويتفرج الرومان ويضحك ويتسلى بذلك وكم من وكان من إنسان ومن كان من عبد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 بولس هو لم, لم يعرف المسيح، فكيف يمكن يعني أن يكون إنجيل لوقا لوقا هو فعلا في إنجيل بهذا الاسم مهم يستند عليه المسيحيون، وبولس يقول أنا, أنا انقلت نقلته، أنا لم تأتي به من إنسان كل كلامي هذا اللي الإنجيل اللي عندي، ولكن كيف جئت به من المسيح كيف شفته؟ قابلته ينقل لك قصص مرة شافه في دمشق طريق دمشق ومرة أخرى مع دروين ظهر له فقصص لا, لا تستطيع أن تناقش لا تخضع للنقاش العقل لأنها كلها عبارة عن أسطورة أو معجزة يسميها سميها ما شيء على أي حال يبدو أن أفكار بولس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 بغريق وبين الشعوب الوثنية بغيريق والرومان صادفت هوى في نفوسهم لأنها تؤله الإنسان وبدل ما تؤله يقولي ألهون أصنام وموكث صار إلى إنسان فممكن قريب إلى عقولهم أما في في المناطق الشرق الشرقية فكانت الوحدانية هي الطاغية والتوحيد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 جميع الذين هؤلاء في آسيا هذه مهمة جدا يقصد بآسيا المناطق الشرق عموما رفضوا أقواله لأنهم وجدوا أنها تعدي على الوحدانية رحيحة بينما صادف هوا عند هالي أثينا عند فلذلك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 Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.